بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدعاك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروش فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر